الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهدى بهديه والسنى بسنته إليه من الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب إسياء الموافق يقول المسمّف رحمه الله باب إسياء الموافق الحي ضد و الإشياء لا شك أنه من مختص به سبحانه وتعالى فهو يحفظ لا شريف له الذي يشهي الموتى ولكن هناك تعديل بالإشياء النسبي وهو في الجمادات يقوم المخلف باستحداث العمران فيها بناء أو غرس. أو استسلاحا ويعتبر هذا إحياءاً نسيم لذلك أقول العلماء باب إحياء النواة إذا كان الإحياء من مختص به سبحانه وتعالى فلماذا يعدر العلماء بهذا التعبير والجواب تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال في الحديث الصحيح عنه من أحيى أرضاً ميتة فهي له فعدر بالإحياء في هذا فتوسع فيه العلماء لأن المراد به الإحياء النسي وقوله رحمه الله إحياء الغوات المراد بالمواد الأراضي البور والأراضي التي تحيى ويحكم بإحياءها فيها تحصيل فقد تكون الأرض ميتة لكنها ملك للغير فالمراد قوله المواد مواد مخصوص فهو إحياء بشيء مخصوص على صفة مخصوصة من شخص مخصوص وليس على إطلاقه والأصل في هذا الباب حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعرضاها وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحديث جابت رضي الله عنه عند أحمد في صندوق أبي أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا من فتى فهي له وفي رواية في حديث عائشة وليس لعرض من الحق ندى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على نشوعية إحياء الأرض النية وقوله من نصيغ العموم من أحياء وهذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأمثة وقوله عليه الصلاة والسلام من أحياء يختلف الأحياء بحسب اختلاف الأراضي وما يقصد منها فتارة يكون الإشياء بالبناء فإذا كان بالبناء لا بد من وجود شيء يصدق عليه أنه إحياء بناء ويكون بالغرض فيغرس في الأرض النخل أو الزروع ويكون إحياءا بالزراعات ويكون الإحياء في بعض الأحيان بشكل حفر البئر إذا حفر بئرا في مكان فإن هذه البئر يحفرها ثارثا كما كان في القبيل تحفرها القبيلة من أجل سقي الدواب ويحفرها الإنسان من أجل سقي دوابه أو سقي مزرعته ولو كانت بعيدة عن مزرعته فيكلها حرين وفيكلها حرما من أحرى أرضا أرضاً نكرة هنا النكرة تزيد العموم ودناء على ذلك أخذ من بعض الظلماء عموم الأراضي لكن المثالة فيها تفسير كما ذكرنا فالأرض التي جاءت في هذه الصيغة الدامة على عموم جاء ما يخصصها ويفيد أن الحكم ليس على العموم من كل وجه في قوله ليس بعرض ظالم الحق فدل على أن الأرض إذا كانت ملكا للغير وهي ميمتة وجاء شخص وأحياها ببناء أو أحياها بغرس وهو يعلم أنها ملك لفلان فقد ظلم أو لم يعلم إن علم فقد ظلم بذقائه فليس له من حق وقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم الأروق تنقسم إلى أربعة أقسان كما ذكرنا في ذاب الغرس عروا عقام ظاهران وعقام باطنان فمن اعتدى على أرض أخيه المسلم وأحياها وهي ميتة ويعلم أنها من كل أخيه المسلم فاعتدى عليها فيكون العرق منه ظالما إما بظاهر وإما بظاطن فالعرق الظاهر الظالم بشيئين البناء فيها على الاعتداء والغرض فيها ويكون أيضا يكون عرضه غالما بالباطن بحفر البئر في داخل الأرض او إجراء النهر من أذر التي تكون بالعيون منحها فهذا كله يعتبر لاغيا شرعا وضينا الإحكام المترتبة على اقتصاد الأراضي والوعيد الشديد الظالب عن نفسه في ذلك فالشاهد من هذا أن الإحياءه للأرض يشترض أن لا تكون ملكا للغير ثاميا أن تكون خالية عن الاختصاصات والاختصاصات المرافق بها المصالح والمرافق العامة للمسلمين التي تعلقت بها مصالح خاصة مثل الطرقات تعلقت بها مصالح المسلمين للمشي عليها ومثل الأماكن التي يتجنع فيها الناس في داخل المذن أو حتى في خارج المدن في بعض الأحيان يكون هناك شيء مختص مثل ما ذكروا تكون هناك أناقل لرمي المسايات خارجة عن المدينة وهي أرض ميتة لكن أيها الإحياءات لأنها متعلقة بها مصلحة جماعة المسلمين فلا بد تكون الأرض ميتة بوار، بور، أرض البور ويكون الإحياء سنة لخرنا في الغرس والبناء ويدلي مجرى والحفر ويدلي مجرى الإحياء فكف الماء عن الأرض وهذا يقع في أحوال الفياضانات من النهر أو السيل وغطى المناطق الصحراوية فقام بتحذ هذا الماء عن منطقة منها وكشفها حتى أصلحت معرضا للصالحة للجراعة فمجرد هذه التهيئة للإحياء وفي حكم هذا التحجير في الرياض المرض الرياض والضوضات التي تكون في القرى في الهجر فيها منافن لزرع شبوب على الجبال ونحيها ويحجرونها ما يبنون ولا يزرعون زرعا ثابتا في النخيل ونحيها ولكن تكون زراءتهم موسمية في حدود في أجلنا معينة يكون في هالمطر في موسم المطر فيحجرونها ينظفون النساء ويضعون الحجار هذا نوع من الإشياء فقوله عليه الصلاة من أشياء يشمل هذا كله وقوله رحمه الله دابوا إشياء النواد أي في هذا النوضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بإشياء الأرض الميتة ومن الذي يترتد على الحكم بكون الأرض ثبث إشياؤها لمن أحياها من حيث اشتحقاق انتفاعه فيها ومن هذا الباب الخقيق اعتنى به المحدثون اعتنى به الفقهاء لذلك الكثير من كتب الحديث اعتنث به لكن كتب الحديث التي خارجه صحيحين مما ورد فيها حديث من أحياء أرضا ميتة من لمن كان على شرطه هذا الحديث ولذلك هناك بعض الأبواب لا يوجد فيها إلا حديث واحد إذا لم يذكر الله حبيث واحد تتأثر هذه الأبواب بشرط المنخذف هذا الحبيث من شرطه أولا فإذا كان من شرطه ذكره قال رحمه الله تعالى وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك العصور وهي الأرض المنفكة التي لا تعلق فيها بالاختصاصات مثلا ذكرنا الطرق مثلما ذكرنا أماكن جلوساً ما التي مثلاً يخرجون إليها في حال نزول المقر التي تكون قريبة من المدن يتنزهون فيها أو أماكن يرمون فيها نحايااتهم ولذلك يقولون هناك حريم هناك حريم للمدن وحريم للبيوت وحريم للآبار فحريم المدن أماكن يحضر فيها أن يستغلها شخص بمصلحته حتى لا يدر بمصلحة الجناعة فالأماكن التي وضعت برمي النشايات مثلا ما نقول هي نيتة في جاء شخص وزرع فيها والمدنة فقد أحياها لكن نقول فيها تعلق بمصلحة جناعة من سنوة لا صحة وكذلك الطرق التي ينشون عليها قد تكون هناك طرق نيتة وأراضي تعتبر نسالك لأراضي نقل الناس في أفارهم أو نقل داخل المدل لا يجب إحلاءها ولا يجب تسلط عليها بالإحلاء والاختصافات تختلف طبعا باختلاف الأزمنة والأمثنة وكل شيء يتعلق به في القبيل كانت هناك مثلا المراعي المراعي التي تكون بإبل الصدقة كانت فينا ويخصها ولي الأمر في دواب المسلمين لأن كانوا في الجهات في سبيل الله احتاج بيت المسلمين الى وجود الخيل حيث لو حدث حادث تكون الظهر جاهز حتى يركبون على الخيل والابن فهذا الظهر كان بيت المال نظر فيه من أثناقة أو ألف ناقة هذه الألف ناقة تحتاجه ومرعه وأفضل لا يمكن أن تكون يعني قريبا من المدينة إلا إذا هي لها أرض لن نعملها الماء حتى تكون نحمية بحيث يعني يمنع منها الخاصة لمنفعة العامة ومن هنا تكون قاعدة مشهورة يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامة فهنا مضرع عامة يحدث الشمال والأصل بذلك ما فبت عن موحان المقيع وهو على أكثر من ثلاثين فرصخ من المدينة وبعضهم يقوم من جهة المقيعة المعروفة الآن و... أيضاً جاء عن عمر بن خطاب رضاً عنه حمر ربجة المشهورة المنزيدة الآن وما كان حما هذا كان في آه الله صلى العقم المنزيد في المدينة وهو بجوار مسجد السبر المنطقة هذه كان فيها يزيد فيه إليها شئر بن شعاب جبل سنة وكانت محضرة مرجعة فكان يحنيها لإبل الصباحة فهذه الإبل لديتنا من المسلمين هذه كلها قصاصات فلو دع أحد يشه في هذه الأماكن أبطل من صالح ذيك من المنسلين فليجز الإحياء مثل هذا وهو المكان الذي تعلق به اختصاف المنسلين والطرقات نحيها وكذلك قوله لا يتعلق به معصوم المعصوم إذا كانت الأرض التي يراد إحياءها إذا لم تكن ملكا لأحد خاليا عن اختصاف جاذا يشهر لكن كانت ملكا لأحد إما إن, أن تكون ملكيته لها بالشراء وإما أن تكون ملكيته لها بالإحياء يعني فرضنا أن شخصا جاء إلى أرض بيضاء وبنى فيها أو غرضت فيها ثم تبين أنها ملك لغيره ما نقول ببطلان الإحياء إلا بتفصيل إن كانت هذه الأرض ملكها السابق بالشراء فحين إذا الإحياء لاغن لأنه يدع بالشراء والمسك إذن الإحياء لاغن لكن لو كان السابق ملكها بالإحياء ثم أبطلها حتى ماتت ثم جاء الثاني وأحياها ففيه خلاف بين الغلماء رحمه الله هل يبطل الإحياء الثاني الإحياء الأول أم لا عند بعض العلماء وبعد عينة السبب أحمهم الله في الإمام مالك وغيره بعض الضقاء النبيلة أن من أحيى أرضا ثم تخلى عنها حتى أصبحت بورا رجعت كما كان لعامة المسلمين من سبق إليها وأحيى هاته من كلها وهذا الحقيقة القول يعني من في مصرح عظيم خاصة في هذا الزمن تجد الشخص يأتي ويتكلف ويحيي الأرض حتى يأخذ الصفح عليهم بعد ذلك يتركها الشريعة لا جاءت بالإحياء ولا شرعت الإحياء لفراغ شرعته لمصانح الزناعة تحذز الناس على ما فيه نصوحتهم يعني يبني بيتا ويدعى له نزرعة سينفع وينتفع لكن أن يأتي ويعطل هذه الأرض ويقيم عليها مسكن أو ديار ليأخذ الصفح من تشيح الأرض جرداء بيضاء ما فيها شيء كل من جاء يقول لا هذه الأرض هذه الأرض قضى من يرقاض بيه فهذا يضر بمصالح الناس فتتباعد الناس ويخرج مقصود الشرء من وجود الإخياء لمصالح لإمران الهدد ووجود المصالح للذر فمثل هذا الاشياء تعطيه للناس إذا قلنا إنه إذا نافت الأرض المشياء يبقى ملكيته فالحقيقة هذا القول فيه مضره لكن من شيء الدليل من أحيى أرضا ملتا ملتا فهي له فيقوى القول بأنه ينبقها على من حيث لكن الأمر لا يخلو بالنظر فيما ذكرها من جهة المعلم وبيلنا المرادة بهذه الترجمة وما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإذن بإحياء المواد وقد قصدت الشريعة الإسلامية من تنبيك المحي للأرض مساعدة الناس ومعونتهم وكذلك الرفق بهم وإحياء المواد يعين على حصول الخير لعموم المسلمين وخصوصهم فيحصل الخير لعمومهم كإحياء الأراضي بفراها فيستغن المسلمون عن غيرهم في وجود الزرع والنبات وكذلك يكون فيها منفأة خاصة للمحي كما لو بنى بيتا يسكنه فتستر فيه عورته ويكون فيه الرسل له ولأهله وضينا المواد بإحياء المواد ومن عادث الولماء رحمهم الله في هذا الباب أن يضيّن ذعب المسائل التي تفرأت على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء المواد وهي الأحاديث منها ما هو الصحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف والضعيف منها ما وردت بأصول وشهدت باعتباره وجرى أنه السلف تمام الله به ولذلك يعتمون بزيان من الذي في الأرض ومن له حق الإحياء ثانيا ما هي الأرض التي يجوز إحياؤها وإذا أحياها الإنسان حكم بملكيته لها وثالثا ما هي حقيقة الإحياء التي اشترطها عليه الصلاة والسلام للحكم بملكية المحيط ولذلك يبينون حقيقة الإحياء لأنها تختلف بحسب اختلاف المقاصد فإحياء الأرض بالزراعة يحتاج إلى ضوابط وإحياء الأرض بالبناء يحتاج إلى ضوابط ومن هنا لدن بيان هذه النسائل في باب إحياء المواد وباب من أهل العلم يرشق بمسائل إحياء المواد نسائل الاختصاصات كمن جلس في مكان لمصلحة أكان عام سواء كان عاما لكل الناس كالمساجر فمتى يحكم بكونه أحق بالجلوس في هذا المكان ومن جلس في طريق للبيع فوضع بضاعته وعرضها وبسطها على الأرض متى يكون أحق لهذا المكان من غيره ونحن ذلك من المسائل سيفجرون هذه المسائل في باب إحياء المواف لأنه إن كانت ملكية أو استحقاقا حاصا لمدة معينة لكنها في حكم فالإحياء من جهة الاستحقاق قال رحمه الله فمن أحياءها ملكها من مسجد فمن أحيى الأرض الميتة إن كان بالزراعة زرعها وفنبين كيف تكون يكون الإحياء بالزراعة وإن كان بالزرع فيها ملكها أي حكم له بكونه مالكا وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له فدل هذا على أن في قوله فهي له أي ملك له فدل على أنه يملكها فمن أحياها جاء مصنف بالقاعدة العامة من أحياها ملكها أي حكم الشر له بملكيتها فلو ما زعه بعد ملكيته لها بعد إخيائه لها وفدوث ملكيته لتلك الأرض لو نابعه أحد فقال أريد أن, أن, أن آخذ هذه الأرض او هذه الأرض لي وليس له ما يدل على أنه مالك لها من قبل فإنه لا يشفره شيئا في تلك الأرض وإنما هي من كل من أحيانه نعم من مسلم وكافر من بيانينه أي سواء كان المحيم مسلما وسواء كان كافرا والواقع من حيث المسلم إذا أحيا المسلم في أرض المسلمين لا إشكار في الملكية وذلك لقد استمننا أحيا أرض مليئة تزيلة لكن هل الخافة يجوز له الإحياة في بلاد المسلمين أو البلاد التي تكون فيها الكفار أهل جنة فأحيا أحدهم أرض الموازن فيها هل ينبكها اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسلمة منهم من يقول الكافر لا يحيي في أرض المسلمين بكة وليس له حق في أرض المسلمين أن يحيي فيها حتى ولو كان من أهل الذنة في الأرض لأن المسلمين قد فتحوا هذه الأرض وأصلح التابعة للمسلمين فلا إحياء لكافر ولأن مقصود الشرق أن تكون كلمة الله هي العليم وكلمة الذين كفروا هي السفنة فأحل الله, لنا فأحل الله لأهل الختاب إذا كانوا قد صالح المسلمين أن يبقوا في ديارهم وأن يتركوا على ما هم عليهم لا أن يتوسعوا ويسرح لهم شوكر من جهة دنسية الأراضي وتوسع والأمر أشد وأعظم إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يردون الإحياء فيها وبالأخص في جزيرة العرب النص فيها واضح ولذلك لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدو ذكر ولا عمر اليهود حينما كانوا بخيضة ولم يحكموا لهم بإحياء بل قال عمر عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر خناف الصحيحين لما عاملهم على سقي الأرض نقرركم فيها ما شاء الله فلم يجعلهم سابسين يد على الأرض ولم يجعلهم سلطانة على الأرض وعلى هذا فإن القول الذي يقول بأن الكافر ما إحياء له قول صحيح وهو مذب الشابعية وطائفة من أهم العلم رحمة الله عليه والمقاصد الشريعة تدل على ذلك لأن مقصود الشوء أن يكون الكافر تحت المسلم وأن لا يكون له سلطان على المسلم ولذلك لو فتح لون هذا خاصة في بلاد المسلمين فإنه تكون لهم شوكة ويكون لهم قوة وقد يضر ذلك لمصانف المسلمين وقد يضير على من يريد الإخيانين وعلى هذا لا يفتح لهم الباب والقول بمنعهم هو الأوجه والأرضح مناكاً من أهل العلم من أحل لهم الإحياء مطلقاً كمدرك عليهم من ثمه رسينا الله ومن أهل العلم من قيل فقال إذا أدن لهم الإمام أن يحيوا في ديارهم فلهم ذائك وإذا لم يأذن لهم فإنهم يملكون وأما إذا لم يأذن لهم فإنهم لا يملكون والقول بعدم فتح باب الإحياء لهم أفضح ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال إذا لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا رأيتموهم في الطريق فاتطردوهم إلى أضيقهم وهم أهل ذنة تحت ذنة المسلمين فصلنا هذه المساعد لباد أحكام الذنة وقيمنا أن يمقصود الشريعة التضيق عليهم حتى يصلحوا كالمسلمين فإذا نظر إلى حكمة الشرع أن الذني إذا كانت تحت فكم المسلمين لا يسلم عليه لا يبدأ بالسلام وإذا مشهد الطريق الطبع إلى أضيقه ولا يرفع داره فوق دار من السنين ولا يكون له شعار ظاهر وأصح الشعار كله للإسلام فإنه يشس بالذلة والصغار هذا مقصود الإسلام وإذلك قال تعالى حتى يؤمن جزية عن يد ومصارهم فإذا شعروا بالذلة والصغار فالكلوب المنكسرة منهم تستجيب ولربما ألفت الإسلام بما يكون من حسن عامرة فكأن الأمر جاز للضرورة يرد به الطبيق للضرورة وهذا ندى علي الإمام بعض المسائد التي تختلف فيها في مساواة الدنيا بالمسلم فعلى هذا الذي تطمئن إليه الناس النفس أنه لا يكون لهم ملك في بلاد المسلمين بالإحياء نعم بإذن الإمام معدنه سواء أذن الإمام أو لم يأذن واستدلوا بأموم قولها عليه الصلاة والسلام لم أحيا أرضا ميتة تهيئة له والأموم الخصف بالأسول الشريعة الآمة وخاصة في هذا الزمان فإن الضرب لا يشقه مسلم لحصول الضرب بتنسيم الكفار من المسلمين أكثر وعلى هذا فلا مانع من تحسيث العموم ورقة لمن يقول إن هذا العموم خوطب به المسلمون وإذا كان مخاطب به من المسلمون فالحكم يكون منهم وعلى هذا لا يقول أهم الزمة في هذا العموم فهو عام مخصف بأس الشرط يعني أن الشرط ألف الخطار للمسلمين وقال من احيا ومما يؤكد هذا ان قرءت قال من احيا اضمن ميتا فهي له وليس فيها حق للمسلمين يعني بشرط الا يكون فيها حق للمسلمين واراب المسلمين التي لم تحيا وهي في بلاده لكل عامه المسلمين ولذلك ان ممكن الكافر منها لا شك انه خالف خالص الشريعه انما ان اليوم هنا لا يخلو من النظر فيما في دليل الافلام وغيرها اي سواء في دار الإسلام أو في غير دار المسلمين كدار حرب فإذا كان بين الكفار يتاج عندهم ثم الأسمى وقع بينهم بين المسلمين حرب أرصف حرب كان قد أحيى دارا فيها فإنه يملكها بهذا الحكم الذي ذكرناه أنه إذا كان المسلمين فلا أشهد وعند العلماء تفصيل هل إذا فتحنا جلاد الكفار هل وكان فيها ملكم للمسلمين هل ينتقل فتركب عيد المسلم بحكم أنها صارت مفتوحة العنوة أو لا في تفصيل عند العلماء رحمه الله وقد سبق الإشارة إلى هذه المثلة في كتاب الجهاز والعنوة فغيرها سواء فتحت عنوة أو فتحت صلحة ويملك بالإحياء ما قرض من عامل إن لم يتعلق لمصلحته ويملك بالإحياء ما قرض من عامل بالمثل الأراضي التي يقع عليها الإخيار من حيث الأصل تكون خارج عن المدن أما داخل المدن الغالب فيها أنه مملوك أو يكون من مصالح المسلمين ومرافقهم العامة فالمناطق التي تفعى غالبا تكون في ضواحي المدن وضواحي المدن تنقف من وقسمين طلعا ما قربا من الندم وما بعد عنها أما الطريق منها فلا يصبح النجام بإشياءه إلا بتخصيبه يعني إن كان هذا القريب فيه تخصيب، إن كان هذا القريب متصلاً بالنبينا تتعلق به مصالح أهلها لا يستخداد الإشياء فيه ولا يمكن أحد من الإشياء فيه نزل الأناس القليلة من المدن ويكون فيها مثلاً ناكن يرمي فيها الناس الفضلات مثل النسايات أو تكون أماكن محل ليدان للخيور كما كانت القديمة ليداناً للفروسية والسباب أو أماكن من مجهة من عادة المنطقة يخرج ويتنزه فيها ويرتفقون بها ويجسون فيها ويقضون فيها ساعات شراغاً معرفة هذا أن هذه المنطقة المنطقة هذه أنها من الناس كما كانت أيام الصحابة رضي الله عليهم كان العقيق مع أنه داخل سبيد الطرقنية وداخل سبيد المدينة كان سينذهبوا الصحاره و بما عند مكان يبانده من الريف خرجوا اليه واثر هذا عندهم اصحد بالسنه فهو قريب من المدينه لكنه ليس ضرب من من متنفس للناس هذا لا لم يضر من صالح شيء فما كان قريبا لا يمكن من اذا اضرب المصالح ومن هنا لم يصح الاشياء في عرقات نستدر ان نتم عن خارج بالحرم وكذلك قالوا طبعاً هذا المبني على انها مشعر وترضي إحياءها يضغط المصارف المسلمين وهكذا منع وهكذا منذلفا فجمهرة الظلماء رحمه الله سلف وخلف على أنها لا سنة ولا يملك أحد أرضاً فيها مهما كان ولو ادعى أنه محي فلا ملكية للإحياء لأن من المناخ منفضة فيستضر الناس في مشاعين لأنه هيئة وأعدت من أجل أداء المناسي فلا يملك أحد من فيها البدن واخترى هذا القول سماحة الشيخ العلمة من إمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة العالم الجليل ذكر هذا في فتاويه ونبه في غير ما نوضع أنه لا ملكية في هذه المشاعر ولا يذبك لأحد اتسقاق من فيها ولا شكرا أن هذا القول هو قول الحق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من المناس من فبق فيستضر الناس في هذا فيستضر الحاج ويستضر المؤذن لناسك لا يملك أحد في هذه المراطن لأنها جُعدت لعموم المسلمين ولا يصبح أحداً يملك أنهم محيم فيها لأنه من في جنس ما يقع فيه الإشياء ليست من جنس ما يمكن الإشياء فيه ما يملك إن لم يتعلق بمصلحته إن لم يتعلق بمصلحته هناك مصلحة نزرق من أركان الإسلام يؤدى ويضيق عليهم فلذلك لا شك أن المشاعر ليست من الناس من التي يشيى فيها وهكذا بالنسبة المتنزهات وهكذا بالنسبة لمواقف الناس التي تكون فيها سياراتهم وتكون قريبا من المدن أو يدعون فيها أبناءهم وزراريهم لأن يزهر ذلك هذه كلها لا تنفذ الإشياء من أراد الإشياء صبح إلى غيرها من أراد الإخياء أنه يصرف إلى وهذا مبني على القاعدة التي نبه عليها العلماء التي هي الضرر يذال فلو أننا قلنا بشرمية الإخياء أضرر من فيه أضرر من يرتفق بهذا المتال والضرر لا يسمح به الشريعة لك لك, لك أن يضرر وسوج الزوالة تأمر بالزوالة في هذه القاعدة ذكر العلماء منها أن, أن يكون هناك يعني يكون هناك مرفض لجماعة المسنين ويريد تخص نصوحة من هذا المرفض لحيتي ضرد الجماعة ذهي مطلحة فرد للإضراض الجماعة فهل نقدم مطلحة الفرد على مطلحة الجماعة فلنقدم مطلحة الجماعة على مطلحة الفرد لا نكسف أن حكم الله عز الحدي sway أن تقدم مطلحة الجماعة على مطلحة الفرد فكيه إذا كانت مصحة دينية شرعية الحكم قال رحمه الله تعالى ومن أَحَاطَ مَوَاسًا أَوْ حَفَرَ من هذه المسألة عادة. من هذه المسألة ما ذكر رضي الله مشاهده رحمه الله في فتابه وموافقات في هذه القاعدة من فروع هذه القاعدة منها إذا رخط سلعته وأضر بالسوق فإنه إذا رخط سعر السلعة وحصل الإضرار بالسوق فهي نصلحة فر يحصل بها الضرر من جماله فحينئذ لا تطرى الشريعة نصلحة خاصة بضرره نعم وإنما تقدم الضرر العام على الضرر الخاص ومن قواعدها أنه إذا تعرضت المستدتان دعم آدم من الأخرى روعية العظمى بالتكار الصغرى نعم قال رحمه الله تعالى ومن أحاط مواسا أو حفر دئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبثه عنه ليدرع فقد أحياه قال رحمه الله تعالى ومن أَشَاطَ مَوَاتٍ ومن أَشَاطَ مَوَاتٍ هذه الجملة وما بعدها فصل فيها المصنف رحمه الله حقيقة الإحياء كأن ثابتا سأل كيف يكون بالإحياء فقام رحمه الله برحمته الواسعة وَمَنْ أَشَاطَ مَوَاتٍ الأرض إذا كانت على طبيعتها مواتن لا بد من فصلها عن غيرها فالإحاطة بالسور أو العقومة برفع الأرض أو التحديد وضع جدار من الحجر بعض العلابة أو الضرائب توضع بالخشس إذا حصلت الإحاطة في الأسلاك الشائفة الموجودة في الزمان أو الأسلاك غير الشائفة أو الزين أو الحديد أو غير ذلك لما تحصل به الإحاطة المراد به فصل ما يريد إحياءه هو أصل من المعارف. فلا بد أن يفصل أرضا لأنه سيحكم له بملكية هذه الأرض كل ملكية تنصب على معين لا على مذهب فلابد أن يحكم له بالملكية رد أولا نحدد ما يكون التحديد كما ذكرنا بالإحاطة والإحاطة تكون من جلس الأرض نفسها برفع العقوم فيأتي إلى الثراب ويرفع أقنى الثراب فيشيط أرضا مثلا مئة متر في مئة متر هذه إحاطة للطراب نوع من الإحياء لكن ليس كل الإحياء هناك مرحلة ثانية المرحلة الأولى تهيئة الأرض للإحياء والمرحلة الثانية إثباث الإحياء بالغرض والبناء والسلال فإذا رفع عقوم الأرض وتبينت عقومها فحينئذ شرعت الإحياء إذا سيو الأرض فجعلها مستوية وجعل أعلاها مستوية مع أسفلها مع أسفلها وثاو الأرض هذا كذلك شروع في الإحياء كذلك أيضا في الغيار التي بسقيا على الجبال على مجال الأنهر على مجال العيون إذا حجرها فوضع حجارة حيث جاء ماء الحب في فيدي حتى يتصل يخرج يبثل ما يزاد عنه هذا نور من الشروع في هذا الشروع في الإحياء لا يثبت أن الفيل يعني لا يكون مالكاً بمجرد وضع بناء سورة أو بناء عقم لأن ندنا سوراً على أرض لن يشيها حقيقة إذا لو كنت في هذا الزاب يأتي شخصي لا كيله بكيله يبنى على سورة طرح خير إنما يكون الإحياء إما بالزراعة وإما بالزناء او نحن ذلك من نقصد للإحياء اذا جمع بين زراعتها وبنائها ووضعها مستودعات فنحن لكن مجرد بناء السوق او الإحاطة لا يكفي فاذا أحاط الأرض وقلنا انه لا يملك لمجرد الإحاطة يلد السؤال ما هي فائدة قولنا ان الإحاطة شروع في الإحياء نقول انه بهذه الإحاطة يكون له حق الصدق بحيث لو جاء المنافس يريد أن يثني نفس الأرض منعه منها ونقول له هذه الأرض عنده أحيها وإلا ما تسمى غير منها فإذن التحجير والإحاقة دون وجود إحياء شيء في نفس الأرض لا يقضي الحكم بالملكية بل لا بد أن الاشياء الإحياء الحقيقي بزراعة أو بناء أو استغلال يثبت مثله الإشياء. فلو أنه حجر الأرض ونازفه غير قلنا إن هذا التحذير ليجب الشكم بالسنق يجب السؤال لو أن شخص لنا جدارا على أرض شبيرة ولم يحبط فيها بناء ولا دعوان ولم يحبط فيها إحياء تحبط في من نذله الملكية وتم هذا البناء للسور ومكث مده إذا جاء أحد يريد لي قال له أنا دنيت الجدار إذا قلنا له أحي لم يحدث شيئا أحي يبقى على مر السنين والدهور ممكن أن يفعل هذا حيلا فيبني في الجدار ويحجر هذا السنب التحذير فهذا التحذير قضاء السلف يروا عن عمر رضي, رضي عمر, عمر رضي الله عنه وطلح في سندي وإن كان السنب طريق من عمر الحسن عن عمر رضي الله عنه أنه قضى أنه يمكن من حجر أرضاً ثلاث سنوات إذا لم يفعل خلال ثلاث سنوات شيئاً مكننا غيرهم من الإشياء وأخرجت رجعت يده فتكون يد يد السفر بحيث نقوله خلال الثلاث سنوات إذا أحيت ملك وأما إذا نمسحيه فغيره هو أحق لكن للعالم الزبال إن أنا هذا أنه يمكن ثلاث سنوات لإخياء هذه الزراعة من حدنا والحقيقة هذا القول لا شك أنه يقفل كثير من المضاء موجودة خاصة في زماننا يأتي الشخص يرفع عقل الأرض ولا يحبث فيها شيء عن ذلك ويأتي الثاني ويبني انتجارا على أرض ولا يحبث فيها أي إحياء ثم بعد ذلك ينتمع من تنفين غيره من هذا لا شك أنه في هذا إضرار وتضيق على المسلمين لأننا لو فتحنا مثل هذا تصور النبيلة والقرية إذا أصلح كل شخص يبني سورا طوال القصر ثم الثاني إذا بالماس يتزاعدون ويسلح للشخص أراد أن يخرج ويرتفق خارب المدين ولا يجب إلا بعد عشرين كيلة أو ثلاثين كيلة عرضهم كان حبسوا في المدين هذا قضيق على المال ولذلك لا دب من وضع ضوادق شرعية فلا يستغل كل شخص قضية الأشهاء ثم من الأرض حتى يضيق من أم في المنصالح من الناس أو حفر ذئراً فوصل إلى المال أو حذر بئرا قلنا نحاق لا تكفي هذا تحديد بحذر البئر إذا حذر البيئر ووصل إلى الناء حذر البيئر طبعا الأعذار أنقصم إلى نوعه النوع الأول من الآبار يقوم على الجمال وهي الآبار التي تكون في الأراضي الغنية بالماء بحيث لو حذرت متراً أو مترين أو ثلاثة أمتار سلطين لأن الأرض مليئة بالماء إذا حزر هذا القدر جاءت الجنة إجتماعا في إذا نزحت الماء عادت مرة ثانية لأن الأرض غنية منها فنزل هذا أنه إذا كان كافيا يعني من سبيئة المحروف ماءه يتفي بإحياء الأرض ألا اشتاد يحسر ويشي الأرض فإذا كان الماءه قليلا ولا يتفي لإحياء الأرض وهذا طبعا معروف أن يعبد الزراء يعبد هذا أن الماء إذا كان قليلاً لا يمكن لصاحبه أن نزرع الأرض النوع الثاني وهي الآبار الجوفية التي تفت إلى العيون في جوف الأرض وتفت إلى مراه الماء القصبية فهذه ماءها غير ماء الأولى الأولى لو فصل دفاع لحيث لو طل المطر أو قحط الناس انقطعت هذه الآبار لأنها فضحية ولذلك مثل هذه لا, لا تكون يعني خاصة في المناطق التي الذي فيها الماء لا يكون مثلها نوجبا للحكم بالإحياء والقاضي يحتاج مثل هذا فإذا نظر إلى مثل هذه, اللي هذه الآباب الليبوية الصنفية يعلم لأنه ربما قدع وجاء في وقف انسلاء البيئة فيخذع لهذا وظن أنها نحياء الواقع أن مثل هذا لا يسقط ولا يبقى لكن الناه الجوفية التي يكون فيها الماء غالبا موجودا وإذا أحيث شخص بقيا لحياة الأرض فمثل هذا لا شك أنه من نفسه محكوم من اعتبار وثبوط الملكية دين أو حفر بئران وللدئر الحريف سيدين المصنح لك نحن نتكلم هنا على أن حفره في داخل الأرض التي سورها نوع من الأشياء فإذا أرادها بالزراءة أو للسكنة وحفر فيها بئران فهذا نوع من الأشياء لأن البيئر إنتدع به إذا كان للسكنة يكون بئر كما هو قديم كانوا يشربون من بئر البيئر أو للزراعة فهم البئر هذا للمزرعة سيسطل من زرعة والحمه إحياؤها بذلك النام أو أجراه إليه من عين او نعوه او أجر الماء إلى الأرض المحيان من عين او من غير هذا أن يحفر في مكان تتوفر فيه النام ويجل الماء عن طريق القناطق وعن طريق المواصيل كما هو موجود في زماننا إلى هذا الموضع الذي ليس فيهنا فإذا حفر بئرا بعيدا أو استقى من عين بعيدا كان في القديم يستقم من العيون وله الدمود والمجاه التي تأتي من العيون والخيوف وتسق المزارب سنزل هذا إذا أجرى الماء وأجرى أمطرة من بقل بعيدة أو من عين بعيدة ووصلت إلى ما مكان المكان المحيى إنه نوع من المحيى نعم. أو حبثه عنه أو حبثه عنه هنا الصورة عكسية في الأول الأرض يابسة وهنا الأرض مليئة مغمورة إذا كانت الأرض مغمورة مثل مثل المناطق التي فيها كواد كنين والفرار ودجلة هذه كانوا في القديم احتاجون السنوء الى مثلك اذا غمر النيل الارض ونزح عنها ممكن اشياءه في حال نجحز وبعدها عن الارض ففي بعض الاشياء لا ينزح فيقوم نشط النحي يحوب بين الناع وبين الارض فيقوم بسماعه عن الارض ويضع الحوادث التي تمعن فتم تشف الارض وتصبح للزراعة وتكون خفصة فهذا مهم من الاشياء طبعاً يكشف الماء ثم بعد ذلك يدخله بخدر حتى يتسقي منه لكن بشرط ألا يضرب بالنهر إذا أضربه مثل أن يكون هدء دخل بجزء من النهر يسمي جزء من النهر حتى لأن هذا التضييق سيضرب الطرف الثاني من النهر وإذا ضرب مجرى النهر قوي يدخله على ما بعده يكون دفعه شديداً فإذا حصل بحالة كيضانا فكأ الأمطار أضرر بالألم ولذلك يعتبرون للظلماء النهر له شمال من يمينه ومن يمينه لما بفتتاء النهر وبفتتاء الوادي هذه الشمال سميدت لأحد أن يدخل فيها وأن يضيق نترى النهر ولذلك قالوا لا يملك بالإشياء ما كان داخل السيول داخل مجال السيول لأنه إذا كان داخل مجال السيول إما يعرفنا السيول للخطر فيغرق هو وتغرق دوابه ويغشب ماله ويذهب ذرعه وهذا موجود إنسان الله عز وجل مغالبا ما يحدث من الإسلام في مجال الأنهار إلا صلق للسيود إلا صلق الله عز وجل عليه وإنما أن يضيق نجر النهر ونجر الوادي فإذا ضيق نجر النهر ونجر الوادي أضر بالذي أعلى وبالذي دونه فالذي في أعلى الوادي إذا جاء وضيق نجر الوادي إذا كان نجر مجر وادي مئة بنتر. فجاء هو وجع المجرى لله بخمسين متر بقفوله فمعنى ذلك أن الماء سينشبث فإذا جاء السيل سيبقى فيضامد له في أعلى السيل ويضرب الماء ويؤذيهم ولذلك لا يدود إحياء لتحض الماء أو الدخول على المجال هذا الذي ذكره رحمه الله إذا كان لا يضرب بالنهب ولا يضرب من المستقيم من النهب يعني ليزرعه ليزرعه ألام للتعليم إذن يحوط الأرض ويحسر فيها أو يجري لها الماء من بعيد لقفة الزراعة هذا إحيان الزراعة فذلك إن إحيان الزراعة حراسة الأرض تنظيف الأرض من شجارة تنظيفها من الشجر ستيضرع فيها وتكون صالح للزرع كل هذا يعتبر من الإحيان فقد أحياها فقد أحياها إذا خفر منه هذا ف... إنّه يكون محر لها لأنها أخرى – الهائة من زرائج – قال رحمن الله تعالى حريما حَلِيمَ بِهْرِ العادية خمسين براءً من كل جانب وحليم بذيّة بنسعها قال رحمن الله وَيَمْلِكُ حَلِيمَ البِئْرِ العادية خمسين براءً إلن يملك حليمَ البئر العادية بنسبة إلى عاد ومعادة العرب أن القديم تلسفه إلى عاد فالشيء العادي يقال قديم سبب العادي ينشى إلى هي قديمة المرض لها بئر مطوية وتكون إلى علم ونجرة يعني ما تكون بئر مؤقتة كما قلنا التي تجتمع بالجنة فهذا النوع من الآذار كانوا في القديم يحفرون الآذار من أجل أن يرفقوا لأنفذهم أو يحفرونها سبيلاً لنا فإذا حفر أو يحفرها بخاصته نفل المجرعة فإذا جاء إلى أي أرض لحفر فيها في أرض نصف الظلماء رحمه الله على أنه لو حفر ووجدنا واستخرجنا من البئر فإن هذا البئر شريف والشريف هذا أسله بالشماس لأن من حفر في يحتاج إلى مسافة محينة يستفيد من هذه البئر فكانوا في القديم تكون القبائل القديمة تحت البئر في مكان ما يقال هذا بئر ذن فلان يحتاجون مثلا إلى سقي دوابهم فإذا جاءوا بدوابهم يحتاجون إلى مكان ما تستفيد حتى يشعروا ويحتاجون إلى أحوار يكون فيها الماء بعد أن ينزح الماء من البئر يوضع في هذه الشياب فريده الإذن هذا شيء رتده العلماء رحمه الله ونظره إلى أن الأعراف كارية بوجود مصالح مرتبطة بالبئر فيه أشياء مرسوعة لأنه نص على العادية والبدية بالنص خمسين براع خمسون عشرون للبدية لكن لكن من حيث العمل عند العلماء رحمه الله أن مصلحة في البيئر مرتبطة بهذا الحريب فقد وقد تقفر على حسب اختلاف المراد من هذه البئر وعلى هذا البئر الصغرى والتي تكون يعني غير مطوية وغير ثابتة محفورة باليد غير ثابتة وغير ما فيها طي وإذا جاء بعض الرحيم مثل هذا النظر من الأذار قد ينهدف ولا يبقى يعني مؤقت لكن الشاء البئر العادية المبدية المطوية تبقى قرونه لمدة طويلة كبيرة لأنها ثابتة ومسلمة لكن يسلم أبار غير المصرية وغير المعتنى بها تبقى معقفا كان الشخص ناجم يرتح العمل ويعطى لهم ما يناسل من, من الظلماء رحمه الله نمحمل بهذا المرفوض وجعله أصلا ومن أهل العلم من قال هذا أمر مختلف ونترك هذا للعرف نمكن صاحب البيئة من أخذ حما للبئد ويعني هذا قد يحاجر ويعني يترك هذا مثلا قبيل حينما تحذر بئد تحتاج إلى من بعض الأحيان إلى أخر من خمسين درعا فإن يحتاج إلى قسم الناس والقضاء الصغرى والكبرى فإنه هذا يختلف باختلاف أحوال الناس وهذا شبه من الجمهور ولذلك القول بأنه يترك على حس الاختلاف الأحوال قوم قوي لأنا لم نصح ذلك شيء مرفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن جعل هذا الدرع للأمن عند عبد السلام رحمه الله ثلاثة جهنان خمسين درعا من كل جانب خمسين درعا من كل جانب لأن الناس لم تريد على الآباب تستقي بدوارتها ما يريدون يعني من مكان البئر في بعض الأحيان لكلها منزح للماء وذرة حيار في جهة معينة يستقى منها لكن بالنسبة للذئر عموما قد يستقى منها العشرة من في آن واحد فالذئر الكبيرة وكل له رشاء وماءها قريب لا تحتاج إلى ذكرى ونحنها ننزح منها لكن إذا كانت ذئر فيها ضفرة ناحية يعني ذا الواحد تحتاج إلى حيار تحتاج إلى قنطرة تسقي إلى الحيار تحتاج إلى فسيد فلذلك ترك الأمر إلى اختلاف الأحوال اختلاف الأشخاص أنسب وأولى نعم. وحريم ذاتية نسفها نعم. الحريم حرمة الشيء حريم الشيء حرمة المراد بذلك ما ذكرنا أن هذه البئر تحتاج إلى مثل الشماء تخنا حتى تبط حتى يتمكن صاحبها الذي اشتفرها من اخذ مصالحته التي يريدها يريدها منها درس الناس قال رحمه الله وللامام يتقاع مواث لمن يشيه ولا ينسى قال رحمه الله وللامام الا من الاختصار وللامام يتقاع مواث بمن ينسكه ولا ينسكه الا الاقطاع مثل المنحه وفيه خلاف من العلماء رحمه الله فمن أهل العلم من قال يجوز للإمام أن يقطع وأن يمنح ولا يجوز لمن دونه ذلك اختصت الإقطاع لإمام المسلم وقال إنه لا يقطع إلا في شيء فيه مصلح للمسلمين لأن أراض المسلمين لهم جميعا ولا يجوز تخصيص بعضهم لبعض إلا إذا وجد مصلحة للمسلمين في ذلك التخصيص وهذا هو الاقصى الشرقي وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت الاطراء عنه عليه الصلاه والسلام للحديث الصحيح اميلها حديث وان ابن الله عنه وارضاه ان النبي الله عليه وسلم اقطعه ارضا وكذلك اقطع عليه الصلاه والسلام خالد بن دلال رضي الله عنه وارضاه العقيق قام من عقيق الذي قرب الطائع أقطعه من أرض ننجما ولما كان زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقطعك لتحييه ولم يقطعك من أجل أن تحتجده من دون ما فما أحييته فهو لك وما نمسكه فالناس معك فيه سوا فدلة هذه السنة الغمرية ألا أن الإقطاع نشد لا يقتض التنبيك وأنه ولو قلنا بصحة الإقطاع لا يكون إقطاع نشد تنبيكا ألا أصحي قوله الله لجناب السنة عليه فيكون أولويه سبق ثم ذعل ذلك الذي أقطع للأحيا فدثت من فيته قال بإشباء الأرض وتعهدها وتولاها فدثت من فيته وأما إذا لم يتمثل من ذلك فقد جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على اعتبار قلب سنين فإن رجلا أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا ثم تأخر في إحيائها وجاء قوم وأحيوها فاختصم معا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وصاف رسول الله صلى الله فقال له عمر إن النبي إني لو كنت أقطع تتعاقب بكر لترحتك يعني لأن المدة من تصل إلى ثلاث سنوات أما وقد أقطعك رسول الله عليه وسلم ولم تحيث إنك لا تنبكه أي لا لو كنت تريد فأحييت حتى تنبك فأقطعك رسول الله عليه وسلم من بين المسلمين حتى تنبك تقوم بالإحياء وتنبك سيكون فائد في الإفطار سبق الأولوية وكونه أحقاً غيره سيقوم بعمارة الأرض وإلا لو فتح الإفطار عموماً لأضرب النصاف من المسلمين ومن هنا قالوا أنه لابد من قيامه بالإحياء وتعاهده بذلك المكان بما يثبت بما يكون به الأشياء الموجب للمنكية لكبوة المنكية فيصاليا رحمه الله بهذه الجملة نسائل المسألة الأولى أن نحق الإمام الإقطاع وهذا نبني على نصرحة الوصولين كما ذكرنا لأنه نائب عنهم فينظر لنا فيه نصرحة الوكس في منه وما لا نصرحة منه لا يقطع فيه وهكذا إذا أضر به فضيق عليهم إنه لا يستعدين فيكون الإخطاء بما فيهم مصح وثانيا إذا أقطع شخصا إن هذا الشخص إن أحيا كان ما أقطعه إياه ملكا له على قضاء الغمر رضى الله عنه وأرضاه وهي السنة الأمرية عنه رضى الله عنه وأرضاه أن من أحيا ما أقطع يملكه فما قال للحارف فما أحياه فهو فهولت وما نمتحيه فلا تحتجزه من دون المسنين ليس كحقا تحتجزه من دون المسنين وكذلك أيضا النسألة الثالثة مفهوم أنه ضل لمن ولا يملكه أي لا يملكه بالإقطاع. إذا قلنا لا يملكه بالإقطاع معنا ذلك أنه لا يحضيقه قبل إشيائه الحين إذن ما تغفف له يدا من في يد انتظر من, من إخطاء حتى تثبت به يده هو من فينا في ذلك على حد سواء ما جمع أنه من نفيه ومن تثبت له يد من ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها م. قال رحمه الله ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة للإمام الإخطاء للجلوس في الطرقات هذه المسألة مراد بها الباعة كانوا في القديم يختصمون في الطرقات لأن الباعة يبسطون ما يبيعونه على الناس من أجل أن يشدروا منهم قال رحمه الله للإنام ليقطع من جلوس الطرقات يعني جلوس من أجل البيع وعرض الصلاح يحدد أناقل ويقول المكان الأول لفلان الثاني لفلان إحساس لأنه لو تركهم ربما حصل حكمة بين الناس وحصل ضرب فلو الحق أن يتدخل من أجل كف بعضهم عن بعض تخطيقا للمصلحة وضعا للمصلحة فيدعى لهم يركبهم بينهم بالعبل للسوية وإن حصلت مشاحة واستواء أقرأ بينهم نظر إلى ما يوجد تطبيل بعض من بعض من نائبا له الشرق فإلى أقطع على هذا الوضح هذا يقطع للجلوس عن الطرقات لكن بشرط أن لا يضر هذا الجلوس بالمسلمين يضرقهم لحيث أن الأماس التي أقطعت تضيق الطريقة او تؤدي إلى ضيق الناس خروج من النساجد أو من المجتمعات أو نحنها فحينئذ لا يقطع مثل هذا يعني يقطع بما لا ضرر فيه بل ينضغي عليه أن يكون لإخطاء على أي وجه لا كذلك ما يضر بهم لحيث تكالب الناس على هذه إذا كانت هذه الأشياء التي تدار أو الأناس إذا أقطعت للبيع أضرر في في نشرهم في هذا الطريق فأصحاب البيوت أو الجيران يتضررون في خروجهم مدخولهم أو يتضرر نشاء أو عراقهم لن يقطعهم في هذا مراد المطنف ان الحكم العام ينضغي أن لا يضرع المفالح الموجودة بالدسلمين في ذلك المكان وذلك لا بد هذا الأمر من نظر إلى مفالح الناس وعدم حصول الضرر عليهم هنا ال... قد هذا الضرر من جهة الشخص يعني من جهة الطريق قد يكون الضرر معنويا مثلا الصياح الناس ولا قلنا نحن لا نقدر نقطع بمثال هذه الأماكن بجوار المستشفيات أو بجوار الأماكن التي يكون فيها ضرر فيها مرضى فيها كباب فيها نجارس يكون هذا إجعاجاً لهم فكل شيء يترسب ويوضع في مكانه فيكون الإقطاع على وجه لا ضرره الشريعة لا تأمن بالمفرحة على وجه فيها ضرره إنما تريد المفرحة التي لا ضرر فيها أو يكون ضرر فيها مقبولاً وشائزاً وذلك لا بدك من أن يراه عدم الإضارة ويكون احقه بجلوسها ويكون المقطع خط بالجلوس في هذا المكان لا يملك يعني يكون اذن له بالجلوس في هذا المكان لن هذا وكذا لم شيئاً عنه. لا يقتضي من الخير لو اجد هذا الشارق او كذا لم يغط شيئا غير ان نلائم المكان بهذا الاقتار ومن غير اقتار ايضا لدينا لو جاء وقاحنا اخذ محل في المكان الثاني للموسم هذه في الموسم. ما يجد أن يقول شرط سعال يشتري منه لأنه لا الشراء وذلك يكون البارع مالك الليما يبيعه هذا ليس بمالك ولذلك هيا في حديث لكن بعض العلم يرخص في أصله العوض للتنازمة وهذا مبنى على مسألة الاستحقاق هل تجوز نزول النزول عن الاستحقاق أولا بغض ما يرخص